بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 اللههُ الذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَبض وَماَا بَيْنَهُماَا فيِي سِتَّةِ أيام فيِي سَّةِأََا مِثُم مسْتَوَ عَى الأرْشْ مَا لَكُمْ مادُونِهِ من موَلّ من وَل شَفِي عَّ فَلا تَتَذَكرون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 119. وَلَوْ لِيَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي مُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ 110. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارُجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُونَ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 119. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 110. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستعون 111. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة 119. وقالت المأوى نزلا بما كانوا يعملون 110. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار 111. كلما أرادوا أن يخرجوا منها 124. وعيدوا فيها وقيل لهم دوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون 125. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون 126. ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها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 افلا يسمعون اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم أفلا يبصرون